النسمة في حر نهار كالبدر بكامل روعته فاقت أنوار الأقمار من يوم الأول أهدتني حبا وحنانا وسعتني بين ذراعيها حملتني تتلقى عن الأخطار كم يوما سهرت في تعبي كم عانت لتداوي نصبي كم نادت ليلا يا ربي اجعل ابنائي أخيار كم كانت تغرق بأساها كم كانت تدمع عيناها وتفيض تتمتم شفتها تدعو لي عند الأسحار كالفلة بين الأزهار كالنسمة في حر نهار كالبدر بكامل روعته فاقت أنوار الأقناع حنانا وسعتني بين ذراعيها حملتني تتلقى عني الأخطار اخترت بماذا أهديها ماذا في الدنيا يجزيها لو مهجة قلبي توفيها ففداها قلبي يختار احترت بماذا أهديها ماذا في الدنيا يجزيها لو مهجة قلبي توفيها ففدها قلبي يختار أهديها كلماتي شكرا كي تكتب في صحفي بر أحفظها يا ربي دهرا وادم كل نهار كالفلة بين الأزهار كالنسمة في حر نهار كالبدر بكامل روعته فاقت أنوار الأقمار ذراعيها حملتني تتلقى عني الأخطار